هذا ايوه هذا صح صح يعني يعني هذه هذه اللي نراها هي في هذه هذا وهذا هذا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن شار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتق الذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن نبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرجل ونستوحي منها الصواف وذكرنا فيما سبق من كان الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جمع كلمتها على أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عددا من القبائل قد ارسدتوا عن الإسلام ونكصوا على أعقافهم ورجعوا عن الدين وهم على فريقين فريق أقر بالشهادة أو أقر بالشهادتين وأدام الصلاة إلا أنهم منع الذكاري وفريق رجع عن الإسلام بالكلية وقالوا إن محمد ليس نبي ولو كان نبيا لما مات. طريق آخر قال هو نبي وقد مات. وكنا ندفع الزكاة له فلا يمكن أن ندفعها لأبي بكر. وبعد وفاة أبي بكر يأتينا بكر ويطالبنا بالدفع فلا يمكن أن يفعل. إلا أن الله عز وجل ألهم وحيّ لأبي بكر. أن يقف موكفاً صلبا، وقاتل من منع الزكاة كما قاتل من اغشدت عن الإسلام وجهده بالكلية وقد جهد رضي الله عنه أحد عشر لواء انتقلت أو تحركت من المدينة لقتال المرتبين ولتأذيبهم وليعودوا إلى الرشد ويرجع إلى الصلاة ويبين لنا الشيخ رحمه الله في هذه الصفحات موقف أبي بكر الموقف البطولي لأبي بكر أو الموقف الصلب لأبي بكر رضي الله عنه تجاه من ارتدع عن إسلام أو من جهد ضعف الأركان نعم قتال أهل الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى قتال أهل الرجأة قتال أهل الرجأة ولما كان من العرب ما كان ما كان ولما كان من العرب ما كان يعني حصل منهم ما حصل طيب ما هو الذي حصل حصل فريق منهم كله خلاص نرجع على ما كنا عليه بالجاهلية ولو كان محمد صادقا في دعوته ما مر ولو كان نبيا ما مر فراجعوا عن الإسلام بكامله فريق ثاني جرى هو نبي ونحن سنصلي ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ونحج ونؤدي شعيره لكن الزكاة عثلة الزكاة ما دام فيها دفع مال فلا يمكن ان ندفع ومر بنا ايضا حينما جاء الاقرع بالحابس وجاء بن بالخصن وهما من هما شيوخا لقبائله قال قالوا لأبي بكر نريد أن تجعل لنا زعلا لأجل أن نقنع الناس في الثباة أنت تعرف أن الناس قدر فتة ورجعوا وابتعدوا ونريد أن تعطينا جعل جعل مش معنا جعل يعني تعطينا الثلث الربع الخبس يعني نسبة محددة مما تأخذه منهم من الزكاة ونحن نكفل عودتهم ورجوعهم وأداءهم الزكا فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن وقف موقفا صلغا وردهم ولم يستجب لأبده وإلا قالوا اجعل لنا جعل مر بنا في الفكر مثلا في أحكام تتعلق بالجعالة ما عمل نعم أن على شيئا أقول من بنى لي هذا الجدار أعطيته لأثريان من حفر لي هذه الجد أعطيته ألف ريان من أسقى لي هذا الشجر يعني جعل ليس يعني بيني وبينك عقل أحدنا مثلا مؤجر وأنت مستاجر أنا مؤجر وأنت مستاجر أو العكس لا ما في. من فعل مجرم المكان هذا في الشخص فقل من بنى لي هذا الجدار أعطيته كذا من أصلح لي هذه السيارة أعطيته كذا من عمل بهذه السفينة إلى آخر فيسمى هذا جعل فالأخرع ابن حافس وأييلة ابن حصن جاءوا لأبي بكر رضي الله عنه وقالوا نريد أن تجعل لنا جعلا ونحن نكفيك هؤلاء في القبائل ولما كان ولما كان من العرب ما كان ومنأ من منأ منهم السنفة ف... بعضهم قالوا نستمر لكن زكاة ما فيه أبو بكر رضي الله عنه استعمل الجسم والحزم والصلاة وقال والله لو منعوني عناقا عناق العناق ريضا كانوا يؤذونها لرسول الله لقى ثلثهم في وفي رواية لو منعوني عقال بعير يعني هذا القوله مثل يؤقل بهم بعير لو منعوني هذا العقال أو منعوني هذه عناق لقى سلسل. فما دام منع الزكاة ليس أمامنا إلا أن نجالدهم بالسيف لأنه لا فرق بين الصلاة والزكاة فالزكاة قرينة للصلاة في كثير من المواضع في القرآن <تصفيق> نعم جد نبع بكر الجدة في اتدالهم وأراه الله رشده فيه يعني الله أنا بصيرته مصيره وأراه ما يمكن أن يسلكه وفتح عليه في هذا المجال حتى أن كبار الصحابة راجعوه في التعلم لكنه لم يفعل فلما جهز الجيوش قالت القبائل لا جهز هذه الجيوش إلا عن طوره وإلا عندك إمكانيات وعنده استعداد وعنده مجالد، فأصبح هذا أثر هذا في نقصين وأصابهم الكواروس والضعف والهلاع نعم. وعزم على الخروج بنفسه، فخرج في مئة من المهاجرين والأنصار، وخالد خالد بن اليمام وخلد بن الوليد يحمل اللواء. يحمل لواء المسلمين. نعم. وخالد يحمل اللواء حتى نزل بثعبان. بثعبان يزيد يريد يريد أن أي... أي... يريد يريد أن يعلم. ليعلم الناس بأن الأمر إنما هو أمر جدل وأنه حزم فيريد أن يعلم الناس بأنه عزم لو بقيت في المدينة. ربما قالوا بكرة نحن بعدين الجمعة نحصل يوم السبب بعد السبت يوم الاثنين يوم الاربعة فيحصل الثباط لكن خرج ليعلم الناس بأن المسألة مسألة جز فأسرعوا لتبعه فأسرعوا لمتابعته واللحاق به نعم يريد أن يتراهق الناس ويكون أسرع لخروجهم ووكل بالناس محمد بن مسلمة يستحقهم أن يثيروا فيهم النخوة ويثيروا فيه مشجعة هذا أميركم أبو بكر رضي الله عنه قلت ما لكم لا تخرجون معه ما الذي أمركم على التأني أو التسويب دعيروا إذا كنتم إذا كان لديكم صدق في الإيمان وصلابة في العقيدة نعم. وأقام ببقاء أيام ينتظر الناس ولم يبقى أهد من المهاجرين والأرساء إلا خرج ما دام أضو بكر بنفسه خرج وترك المدينة وترك أهله وترك دار الهجرة مهاجر وترك دار الهجرة لأجل طمع من ارتدت على الإسلام ما بقي بالمدينة أحد من المهاجرين أو الأنصار إلا تبعه نعم فقال عمر ارجئ يا خليفة رسول الله تكون للمسلمين فئة تكون للمسلمين فئة علشان يرجعوا إليه عندما يقتضي الأمر ذلك نعم فإن لك إن تقتل يريد الناس يقتد الناس يقول عمر رضي الله أنت يا أمير الأممين أنت يا خنيفة رسول الله ابقى في المدينة لماذا؟ لأجل تكون فئة لأجل من أراد أن يرجع رجع إليه بينما إذا خرج وقتين خرجت على الإسلام السلام سلام إذا قتل ترخدت الناس جميعا فأنت أرجع لأجل أن تكون في لمن بمن أراد أن يلحق بالجلس الإسلامي نعم فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعنو الباطل الحق ويعنو الباطل ويكون له شوكة والحق يضمحل لأنك إمامهم وقد قتل ما بقي. لكن إذا بقي، إذا قتل هؤلاء الجماعة، تأتي بجماعة أخرى وتدفعهم من المعركة. فإذا قتلوا، تأتي بجماعة ثالثة وتدير المعركة، وتدير الجهاد، وتدير مقارعة الأعداء، وتدير وتعمل على خلع المرتدين وأنت في بسق رسول الله، وأنت في المدينة. نعم، فدعا زيد الخطاب ليستخلفه فقال دعا أبو بكر رضي الله عنه كان هو القائد، فقال عمر يا عمير المؤمنين ارجع يا خليفة رسول الله أرجع، تكون للمسلمين فيها، لأنك إن خرجت قتل خلف، إذا خذ الناس، رأى أبو بكر رضي الله عنه أن رأي عمر صديق، فاستدعى زيد من الخطاب، قال أنا. بدل ما أكون الأمير أنا سأبقى بناء على مشهورة من؟ بناء على مشهورة عمر وهذا أخوه زيد فأنت يا زي بدلا عني قال اعذرني أيها الخبير ولماذا؟ قال إن الأمير لا يقاتل أنا كنت أتوقع وأتمنى وأرجو وأمل أن أستشهد مع رسول الله مات رسول الله ولم أستشهد والآن أنا أطلب الشهادة. وتعرف أيها الخليفة بأن الأمير لا يقاتل الأمير يدير المعركة. والامير لا يقاتل. وأنا أريد عن المستشفى. فعذرا. فعند سالم. فقال يا سالم. ب. حتى أبي خديفة فقال كما قال زيد. ب. حتى سالم مولى أبي خديفة. ووالله نعم. واعتذر ثم رقد اللواء لخالد رضي الله عنه. نعم. زيد بن الخطاب يستخف فقال قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله أتمنى صلى الله عليه وسلم كمنا فيما سبق بالسنوات في الماضية وفي العشر المنقضية أن أرزق الشهادة في قتال مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم اوفق لذلك حيث مات رسول الله وانا حق وانت تريد ان توليني الامارة الامير لا يقاتل وانما يدير المعركة فانا اريد ان اقاتل وان اصول وان اجول علني ان اوزق الشهادة بسبيل الله لا. فلم أرزقها وأنا عارف أن أرزقها في هذا الوجه. في هذا الطريق. نعم. وإن من الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال. لا ينبغي له أن يباشر القتال. لأن إذا باشر، إذا باشر الأمير القتال، أصبحت المعركة بدون موجه، وبدون من يدير كتتها، وبدون من يوجه أبطالها، وبدون من. ينظر إليهم ويوجههم فالأمير لا يقاتل لا يباشر القتال وأنا أحب أن أرزح الشهادة فزيد رضي الله عنه لم يمتنع من الإمارة رغبة عنها وإنما امتنع رغبة في الشهادة لأن الأمير لا يباشر القتال لنفسه وإنما يوجه ويقول كم كنت أتمنى أن أرزق الشهادة مع رسول الله فلم أرزقها وآمل وأرجو وأتمنى أن أرزقها في هذا الوجه يعني في هذه المعارك التي تتعلق بقتال المرتدين وان امير الجيش لا ينبغي ان يباشر القتال بنفسه فدا ابا حذيفه دعا ابو حذيفه اجاب ابو حذيفه بنفس اجابتي زيد بن الخطاب يا هاشم مولى ابي حذيفه اجاب بنفس اجابتي ابي حذيفه فما كان منه الا ان استدعى سيف الله خالد والله القيادة فأرد عليه ذلك فقال مثلها فقال مثل ما قال زيد. فدعى سالما مولى أبي بزيفة فعبى عليه فعبى نفس الإجابة يعني ليس عدم طاعة للخليفة أو عدم امتثال لأمره أو عدم إجابة لطلبه لا وإنما السبب في امتناعهم رغبتهم في شهادتي في سبيل الله نعم فلما بدا خالد بدا خالد فامره على الناس وكتب معه هذا الكتاب, معه الكتاب. كتاب يسير على ظهره كتاب يسير على ظهره اذا عتيتم البلد فانظر اذا كانوا ثابتين على الدين ومستمرين على التوحيد وملتزمين باحكام الاسلام يصحوا لكم ان تنالهم بعذى واذا انهم قد ارتدوا فهم قد نكسوا عن الجهاتة وابتعدوا عن الطريق السوي فقاتلوا من كبرت الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب كتبه ابو بكر رضي الله عنه وسلمه لخالف ليكون كالمنهج الذي يسير عليه في طريقه وفي فكاله للأعداء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أهدى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد. يعني أبعث فيه العهد، وفيه التعليمات، وفيه الأوامر، فيه ما ينبغي أن يفعل، وما ينبغي أن يُستنف. كتاب من من خليفة رسول الله؟ من هو خليفة رسول الله؟ أبو بكر الصدق إلى من؟ إلى الأمير الذي أمه من هو؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه نعم حين بعثه لقتال من رجع للإسلام إلى ضلالة الجاهلية لقتال من رجع عن الإسلام لقتال من رجع يعني رجع كان مسلما ثم رجع كان موحدا ثم نكف سواء كان هذا رجوعه هذا الرجوع, الرجوع بالكلية، رجوع بالكلية وإن رجوع بالبعض الرجوع بالكلية قالوا محمد لكر لنا أنه نبي وصدقناه بعدين ماذا؟ لو كان صحيح لن يماما رجعوا بالكلية يعني راجعوا عن جميع تعاليم الإسلام سريقتاني قالوا لا هو نبي ولكن يطالبنا المال اتفعنا له المال وقت حياته لكن الآن أبو بكر يطالب بالمال لا بعدين لو سلمنا لابو بكر إذا مات أبو بكر جولته بكر طالبنا من يدفع مين؟ هذا لا يمكن حال من الأقوى فمنهم من رجع عن الإسلام بالكلية ومنهم من رجع عن بعض التعاليم دون بعض ولا فرق بين من رجع عن الإسلام بالكلية ومن رجع عن بعض الأركان لأنه لا فرق لأن أبا بكر رضي الله عنه أقسم لو منعوني عناقا لو منعوني عقال بعير عقال حبل من الوبر أو من الصوف طوله مثل العقال طوله مثل لقاتلتهم مع الحمد. نعم. لقتال من رجع من رجع عن الإسلام إلى ظلالة الجاهلية وأمان الشيطان يعني رجع إلى الضلال الضلال من من من, من الجاهلية وإلى ما سوله الشيطان وأملاه عليهم نعم ي... وأمره وأمره, وأمره... الآمر هو لا الآمر هو الآمر هو والمأمور خالف هذا ما عهد به خليفة رسول الله إلى خالد ليذهب إلى من رجع عن الإسلام وحاد عن الطريق السوي ورجع إلى الضلالة واتبع الشيطان وأمره. الامر هو المرسل والمعمور هو المرسل والمرسل ابو بكر والمرسل خالد رضي الله عنه جميعا. نعم. وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الاسلام والذي عليه أن يبين لهم. أي يبين لهم الذي لهم في الاسلام الذي لهم في الاسلام والذي عليه. ينبغي أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤد الزكاة وتصوم رمضان وتحج ويحج البيت من استطاع ولكم أن نحميكم مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وذرارينا فلكم ما فلكم ما لنا وعليكم ما علينا اذهبوا إلى هؤلاء وأمرهم وأمره أن يبين له. الذي لهم الذي له لكم كذا وعليكم كذا لكن أن نحميكم وعليكم أن تؤدوا الزكاة إذا بلغ إذا ملك أحدكم مالاً وبلغ هذا المال نصاباً وحال عليه الحول فنأخذ الزكاة من أغنيائكم ونعطيها لفقراكم. ثم أعلمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمع أعلمهم لأن الله افترض عليه مصداقته تأخذ من أغنيائهم فترد على خطرائهم نعم ويحرص على هداهم فمن أجابه يعني يحرص المعمور وهو خالد على هدايته وعلى ملائصفهم وعلى أن يرجعوا إلى رشد وأن يعودوا إلى الصواب بدون ختاء وأن لا يراق قطرة دم، بل أن يحموا أنفسهم بعودتهم إلى الإسلام وتمسكهم بالدين والتفافهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا. فمن أجابه قبل منه فمن أجابه قبيل يا خالد اغمرهم بكذا وانعهم عن كذا فمن اجاب اخبرهم ما لهم واخبرهم ما عليك فمن اجابك فاقبل منك ومن ابى وعاند وتطاول ونكس على عقبيه ورجع عن الجابدة المستقيمة فالسيف بينك وبينك نعم فمن أجابه قبل منه، وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله. نعم. فإذا أقبله أجل... لماذا؟ أنا لا أقاتلك لآخذ مالك، ولا أقاتلك لأدلي، مثلا عصبية أو قبلية، وإنما أقاتلك لأعيدك إلى غش، وأرجعك إلى الصواب لتحققه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم فإذا أجاب إلى الإيمان، فإذا, فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه، وصدقه وصدقه وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيح. وإذا أجاب، وكان صادقا فيما يقول، لم يكن له عليه سبيح. لا يفلح عليه أمر. غير موجود في التعاليم ولا يطلب منه شيئا لا يجب عليه فما له عليه من سبيل إذا أجاب هذا المطلوب المطلوب أن تجيبه وأن نعيدك إلى الرجل وأن نرجعك إلى الصواح وأن تبتعد عن الكفر والطغيان وأن تعود إلى الدائرة الحسنة وفيها ولا دينك ودنياك نعم وكان الله حسيبه بعد في عمله. يعني إذا أجاب وأدى ما طلب ما طلب منه فليس لك عليه سبيل ما دام على هذا المنهج طيب وإن كان يبطن غير ذلك دم الله بيننا الله. الله حسيبه إذا كان أجاب ظاهراً بينما الباطن فيه الكفر وفيه الشر وفيه البطانة السيئة فالله حسين ليس لنا إلا الظاهر فإذا أظهر لنا الإيمان وأظهر لنا الرجوع عما كان عليه وأظهر لنا التفاقه براية الإسلام فليس لنا عليه سبيل فإن كان صادقا هذا المفهوم وعيل لا فان الله حسيبه نعم ولا يقبل من احد شيئا اعطاه اياه الا الاسلام يعني لو قال فريق جاء تعالى خالد أنت الان جئ تريد قتال نبي نعطيك مئة من الابل وذهب الى القبيله الفلانيه نعطيك مثلا 100 من الغنم نعطيك كذا من الخيل نعطيك كذا من الذهب نعطيك كذا من الفضه لا لا تقبل منه إلا الإسلام الإسلام بينك وبينه فإن أجاب فنعم وإلا, وإلا فالسيف بينك وبينه مهما بذل لك والأسلام هو الهدف وهو الأساس ونعرف قصة عمير بن وحد لما جاء إلى المدينة ويريد أن يقتال المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاء عمر رضي الله عنه وأخذ بتلاميذه ثم في آخر القصّة الرجل أسلم. يقول عمر رضي الله عنه والله حينما دخل عمر لكلب لكلب من كلاب المدينة أحب إليه منه فلما أسلم صار أحب إليه كثير أحب إليه من كثير من أهله. أول قبل الإسلام يقول عمر رضي الله عنه لعميد كلب من كلاب المدينة أحب إلي من عميد لأنه جاء يغنر الشراء وقد وضع السم في سيفه أجل أن يغتال المصطفى عليه الصلاة والسلام وقصته مشهورة مرت بنا فيما سبق لكن بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبدأ يتعلم القراءات ويتعلم الوحي يقول والله إنه أحب إلي من كثير من أهله فأبو بكر رضي الله عنه يرسم المنهج الذي يسير عليه خالد في مسيرته. يقول لا تقبل منهم مهما اقبل منهم الإسلام فقط لكن لو قالوا بيعطيك مئة من الإذن هلك من الغنم كذا من الخير كذا من الذحر لا قبول إلا بالإسلام نعم ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه, والدخول فيه. طيب الإسلام وتدخله فيه وتنضمه تحت لوائه وتعلن اندماءكم اليه ان كنتم صادقين فهذا هو المطلوب وان كان هناك خلاف الامر فالله نعم والصبر به وعليه الصبر به يصبر وعليه الصبر فالله سبحانه وتعالى يقول والعصب بنا الانسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتوافل بالحق. وتوافل بالصبر. الصبر به. والصبر عليه على هذا الدين وعلى ما يلاقيه الانسان بسببه. نعم. ولا يدخل في اصحابي حشوا من الناس. تقول لا تدخل في اصحابك. هذا من ضمن التعليمات التي أعطاها أبو بكر رضي الله وعلي عمر يقول لا تدخل في أصحابك حش من الناس قد ينقلون الأخبار وقد يخبرون الأعدى بما عندهم عليه وقد يكونون عدو للعدو فليكن بطانتك ممن تثق بهم وتثق بعقيدتهم وتثق بدينهم لا يدخل عليك حش من الناس يعني ما تدري عنهم لا